من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة خليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عندهم رَبَّهِمْ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُتَنُون وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمَنَنَ نَجَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَتُذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء بما كانوا يعملون